وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدَّ رَبِّنَا مَتَتْخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيٌّ هُنا عَلَى اللَّهِ شَطَّارٌ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنَّهُ تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبَاء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 وَأَنَّا كُنَّا نَقُوْهُ مِنْهَا مَقَاعِدٌ لِلْسَمْعِ فَمَن يَسْتَمِعَ الْأَنَّ يَجِد لَهُ شِهَابًا وَصَدَاقًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشْرُونَ أُمِيد بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنْنَا صَالِحُونَ وَمِنْنَا دُونَ ذَلِكَ كُنْ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 وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَالَّذِينَ قَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَلَّوِ اسْتَقَامَ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُ مَاءً غَدَقًا لِنَسْقِيَنَّهُ فِيهِ